Waqolu kuno buna fi akin natimmin mata dauna irahi wafi azanino Wafi azanina wakwawon wamin bainiina قُل انما انا بنصر مثلكم يوحى الي انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفرون وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بناخرته كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر العيل ممنون قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَقَدْ رَضِيَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَلِيمُ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَدَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ وَدَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا تَفِي او بَاتَ ايَامًا سَوَاءَ لِلثَّائِنِينَ ثُمَّ اسْتَوَىَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ وَلَتَأْتَيَنَّ أَطْوَائِعِ فَقَضَاهُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ الثَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَاَمْرُهُمْ ذٰلِكَ قَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ عَضُضَ فَقُلْ لَئِنْ وَرَثْتُكُمْ صَوَائِقَ ثُمَّ مِثْلَ صَوَائِقِ آدَمَ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ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 فَأَمَّا عَذٌ فَاسْتَكْبَرَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنَ اشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صفررا في ايام منحسات نذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولا عذابنا اخره اخذ وهم لا ينصرون وَأَمَّا ٱفْرَدُوا۟ فَهِدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبَّ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذَتْهُمْ صَايِقَةُ ٱلْعَذَابِ هُنَّ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما زاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا وَقُونَ لِجُنُودِهِم لَمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا غَاوُونَ أَن طَغَى اللَّهُ الَّذِي أَن طَغَى كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنْ غَنِمْتُمُ أَنَّ الله لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَنُونُ كَمَا لَمْ يَغْرَمْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْكُم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَأْذِنُوا فَمَا هُمْ من وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَسَكَنُوهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ فِيهِ وَمَا مِن قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجن والنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوفي لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وان انا جزيا ان نوم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء ام بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَاحِدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما, نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَذِلَّيْنَ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقموا تنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكه الا تقفوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في العيات الدنيا وفي ناخلة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرعيم وَمَنَحْتَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَائِنَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَئِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَاسْتَمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِالشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتموا إياه تأبدون الله أكبر الله أكبر فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَلَنَفيْنَنَّ عَنْ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَوْنَ وَإِذَا يَطْوِي أَوْ كَتَرَ الْأَرْضَ وَقَاسَعَ ثُمَّ إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ ان الذي احياها لا محي الموت انه في اياتنا لا يخفون علينا نَرَى خَيْرُنَ مَن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لم ما شاءه وان له كتاب عزيز وان له كتاب عزيز لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من, خلفه من حكيم حميد ما يقول لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب مليم ولو جعلناه قرآن نعزميا قولوا لولا فصينت آياته اعجام الجن والعربي قل هم للذين امنوا هم الذو وشفاء والذين لا يؤمنون في افانين وقر وهو عليهم امى انائك ينادون من مكان بعيد وان كنتم تائم موسى الكتاب فختلفوا فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وان هم في شك منه مريب من مريب ريب من عامل الصون حفن وَمن الصاء فَعَذَهَا وَمَا رَّكَ بِلهَّ للِعَابدَ إلَه يرَدّء الْ المُ الساع وَماَا تَخرجُ مِن سَمَرُوةٍ مِنكْمَامِهَا وَماَا تَحمِلُ مُِ س وَن تَضَعُ إَِّ بِِلْمِه Yagu may na ti himmo a na suka kou a na kama min na min shagiida Wawala au makau yadda namin kwabanu wa محيط لا يسأم لسان من دعاء الخائر وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن وفقناه رحمة مننا من بعد ضر امثته ليقولن لا يَقُولُ إِنَّمَا هَذَا فَانٍ وَمَا أُنْزِلَ سَأَتْقَائِمُ وَلَئِن إن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لَدَيَّ عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُمَذِيقَنَّهُمْ من عذاب غليل واذا الامنا على الانسان اعرض وانا ابي جانبك واذا أمثه الشر فذو دعاء ان كفرتم. ثم كفرتم به من ظل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في نافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات قرآنا عربيا لقوم يعلمون بخيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعونه وَقلُقُل بُنَ فيِي أَكَِّةِم مِنََّا تَدَعُونَ إيْهِ وَفِي آذَاننَ وَفيِي آذَنَ وَقَْرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ إِجَابُ فَعْمَلنَا آممِلُ Hodhama ana balsaro mis lo kom ha i laya na yoha Iyadhama inila ko Iida wa ayida Tastaqiimu للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بناخرته كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر ويل ممنون هُنَئُنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ وَلَقَدْ رَضِيَ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ كِتَابٌ عَظِيمٌ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَدَخَلَ فِيهَا وَقَدَّرَ وَدَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ, فيها وقدر فيها في أرباة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخوا فقول لها ونلارضيتها طوع قَالَتَا أَتَيْنَا الطَّائِئِينَ فَقَضْوَاهُمَّ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَى وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِمَصَابِنِهِ وَاِلاَ ذَانِكَ تَقْديرُ العَزِيزِ العَلِيمِ فَإِنْ عَضُضَ فَقُلْ لَنُورِتْكُم صَوَاعِقَ مِثْلَ صَوَاعِقِ آدَمَ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ حَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ قَالُوا شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا آذٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَا نَحْنُ صَدٌّ مِنَّا قُوَّةٌ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ منهم قوة وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْذٌ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَرَدَ فَأَذَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَضَلَّتْهُمْ فَأَضَلَّتُهُمْ صَايِقَاتُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما زاؤوها شهد عليهم سَنُوهُ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَأْمَنُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ضَالُّوا أَن طَغَى اللَّهُ الَّذِي أَن طَغَى شَيْءٍ وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستتلون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم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 فَإِنْ يَصْبِلُوا فَالنَّارُ مَسْوَىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَأْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيْضُنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُنَا فِيهِ وَمَا مِنْ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَلَا الْإِنْسِ إِلَّا كَانُوا خَاطِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُونَ هذا لكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعد لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقع للذين كفروا ربنا أرينا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما 1. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 2. إن الذين قولوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 3. تتنزل عليهم الممائكة ألا تخوفوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في العيات الدنيا وفي ناخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُؤُونِ الرَّحِيمِ وَمَا نَحْتَنُ قَوْلًا مِمَّا دَاعِمَ اللَّهِ وَعَمِذَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فتستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يدقى إلا الذين صبروا وَمَا يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه هو السميع العليم وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الذي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهُ أَكْبَر Allah u ekber. Fa'in iftakbaru falathina inda rabbika yusabihun lahu bil leyli wal naheari, wahum la ومن آياته أنكة والأرض وقاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ووابت إن الذي أحيها لمحي الموت إنه على كل شيء قدير إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَا يُنُقِي فِي النِّيرِ خَيْرُنَا مَّنْ يَاتِي آمِنًا يَوَى الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءه وإنه لكتاب عزيث وإنه لكتاب عزيز لا ياتين بطيل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقول لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِلَةٍ وَذُو عِقَابٍ نَلِيمٍ وَلَوْ جَعْلَنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِجًا نَقَالُوا لَوْنَا فُصْلِنَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِجٌ وَعَرَبِيٌ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم أما هناك مِن من مكان بعيد وَلا قدطَين مصَلك تَاب فَغْ لِفَفي وَلال كَ لمَة سَبَقتْ منِ وَكَ ن قض بَنهُ وَإِنهُلَ في شَكم مِنهُ مريبَ منْ عَعمل الصال ومن الساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساءة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من سوى لا يَا أُمَّامَ نَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا أَفَأَنَّ كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدَّعُونَ مِنْ قَبْلُ وَوَنُوا مَا هُمْ من لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوس قنوط ولئن فقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولا لا يَقُولُ إِنَّمَا هَوَىٰ وَمَا أَهْوَىٰ نُفَاءَتِ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لَدَيَّ لَعِنْدَهُ لَحُسْنًا ذ نُونَ بِأََّذينَ كَفَُ بِمَا عَمِل وَلَ مُذق الن منِنْ عَذ بِغن وَإذاَا عَمن عَلَ لسَان أَربَ وَن إ وَإِذَا أَمَثْهُ الشَّرُّ فَذُوا دُعَاءٍ عَلِيضٍ قُلَ رَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ, كفرتم بِهِ مَنَ ظَلُّ مِنْ